بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشعر الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور نعم يقول وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما حرما استعمالهما إذا استبهى الطهور بنجس فعند الحنابلة لا يجوز أن نستعمل لا هذا ولا هذا إذا كما قال إن لم يمكن تطهير النجس لماذا عند الحنابلة قاعدة أنه إذا اشتبه مباح بمحذور لا تبيحه إلا الضرورة فإنه يجب أن يجسن بالجميع اض إذا اشتبهها محظور بباح أو مبااح بحظور. <تصفيق> لا تبيحه إلى الضرورة فإنه يجب أن يجد تنب الجميعية. هذه الطاعة على الحناب بنوعية مسائل الكثيرة. ورب ما تسمععون التعيل بها أكثر من مضرة. ومنه المساال هذه المسألةله التي معنا اشتبا الطاه الطاهر بالهور. مثل لا اشتع تخته. أجنبية يجب أن لا يتزوج لا الأخت ولا الأجنبية إذا اشتبهت مذكاه بميته فإنه يجب أن يترك الجميع واضح أو لا هذه قاعدة عند الحناف أنه إذا اشتبه هذا بهذا وهذا منصوص الإمام أحمد لا أقصد القاعدة لكن هذه المسائل منصوص الإمام أحمد طيب يقول الشيخ وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما يعني أنه لا يجوز أن يتحرّى لا يجوز أن يتحرّى عن الإمام أحمد رواية ثانية في هذه المسألة أنه يجوز أن يتحرّى إذا كسر عدد الطاهر يجوز أن يتحرّى إذا كسر عدد الطاهر فهم من كلام الحنابي لأنه ليس عن الإمام أحمد رواية أخرى إذا لم يكن عدد الطاهر كثيرا وهذا هو الواقع وهذا هو الواقع طيب على هذا إذا أردنا أن نلخص إذا لم يكثر عدل الطاهر فلا يجوز أن يتحرر رواية واحدة وإن كثروا عدل الطاهر ففيه رواية الأولى أنه لا يتحرر والثاني أنه يتحرر هذه الرواية الثانية أنه يتحرر اختارها اثنان من كبار الحنابل أبو بكر وابن عقيل أبو بكر وابن عقيل ولكن المذهب على خلاف هذه الرواية ومذهب على الرواية التي ترى أنه ستنب مطلق أنه السنب مطلق. ثمقال إ يمكن تتحير نجس البهور فإن أمكن بأنكان الظهور كلين فأأكثر وكان عده إناء يسع ما وجب خطوهما والاستمالما. إذا أمكن التطخير بح الطقة التي ذكر على المؤلف أنه يجب. أن يخلط وأن يطهر وأن يستعمل هذه القاعدة لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واش ما لا يتم الواجب إلا به فهو واش والواجب الذي عندنا الآن أن يتطهر بماء انطهور وهذا الواجب لا يتم إلا بأن يخلط خلطاً يؤدي إلى إنتاج ماء انطهور إلى إنتاج ماء انطهور ففي هذه الصورة لا إشكال أنه يجب أن يسمع هذا الأمر ثم قال ولم يتحرى لا يجوز له أن يتحرى لا يجوز له أن يتحرى كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعت ما يريبك إلى ما لا يريبك كنت حدثنا عن مسألة إذا اشتبه طهور بنجس وأن المذهب أنه يحرم استعمالهما وأنه لا يجوز أيضا أن يتحرى تقدم معنا تعليل الحناب الأهلي هذا الحكم أنه إذا اشتبه المباح بالمحذور فيما لا تبيحه إلا الضرورة فإنه لا يجوز أن يستعمل وإنما يترك الجميع هذا التعليل الأول لقوله ولم يتحرى الثاني كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واستعمال وإستعمال هذين المشتبهين يريب الإنسان لأنه قد يستعمل النجس قد يستعمل النجس ولهذا الدليل والتعليل بنى الحنابلة الفرع الذي معنا وهو الاشتباه وبنوا عليه فروع كثيرة كما سيأتينا ثم بيّن المؤلف أيضا بعبارة جميلة معنى التحري معنى التحري يقول ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور هذا معنى التحري يعني أن ينظر أيهما يغلب على ظنه إنما هو مسألة ظن فإذا غلب على ظنه أن أحد لنا أي طهور فإنه يتجنب على قوول بالتحري الننجس استعمل التهور. لكن كما قلت لا يجوز في هذه الصورة أن تحر بل يجب أن ييترك الجميعية للقاعدة وقوله هو الحديث. وقول هو زدة عد التهور هذا شاررة للخاف والخف فقد معنا وهو أنه عن أاحمد واية أنهذا ثر عاد التهور تااز التحري. وأنه اختار أبو بكر وابن عقيل وأن المذب على خلافها فقنا في مسألة وهي قلت أن هذه المسألة مبنية على القاعدة السابرة أليس كذلك القاعدة التي تقول إذا اشتبه المباح بالمحذور فيما لا تبيحه الضرورة لم يجز التحري وهو مبني على قاعدة أخرى وهو مبني على قاعدة أخرى ذكرها الشيخ ابن رجب وذكر هذا المثال لها وانا كما قلت لكم اذكر القواعد التي تتناسب مع مسائل الروض هذه القاعدة من امثلتها هذه المسألة يقول الشيخ هنا الشيخ ابن رجب رحمه الله مبينا القاعدة التي تنبني عليها هذه المسألة المنع من واحد مبهم من اعيان او معين مشتبه بأعيان يؤثر هذا الاجتباه فيها المنع بمنع التصرف في تلك الأعيان قبل أن تتميز فهذه قاعدة وليست مسألة وإنما قاعدة إذا اختلطت هذه الأعيان فإنها تؤثر ثم بيّن ما هو التأثير التأثير هو منع استخدامها حتى تتميز ثم قال الشيخ في الأمثلة ذكر عدة أمثلة ثم قال ومنها يعني ومن الأمثلة اشتباه الآنية النجسة بالطاهرة يمنع من الطهارة بواحد منها حتى يتبين الطاهر حتى يتبين الطاهر فصارت مثلة اشتباه الطاهر النجس بالطاهر تنبني على هذين الأصلهين تنبني على هذين الأصلهين إذن قاعدة الحنابلة فيما إذا اشتبهت أعيان مباحة بمحرمة أنه أنه إيش؟ اجتناب الكل وأنه لا يجوز أن يتحرر وأنه لا يجوز أن يتحرر إذن ماذا سيصنع يبين المؤلف؟ ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما طيب ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما يعدل في هذه الصورة إلى التيمم لأنه قالوا عادم للماء حكما لأنه عادم للماء حكما وإذا كان عادماً للماء فإنه يتيمم ليس له حل إلا أن يتيمم فإن تيمم ثم صلى فلما انتهى تبين له تميزة الأواني النجسة من الطاحرة فعلى المذهب لا يعيد فعلى المذهب لا يعيد على المذهب المعتمد أنه لا يعيد وقيل بل يعيد لأنه تمكن الآن من الصلاة بماء طهور والصواب المذحب الذي هو القول المعتمد عند الحناظلاء ثم قال ولا يشترض, ولا يشترض للتيمم إراقتهما ولا خلطهما نعم لا يشترض إذا أراد أن يتيمم عنده هذه الآنها المشتبهة لا أن يخلط هذه الأواني ولا أن يريق الماء هذه المسألة التي هي هل يشترض أو لا يشترض الإراقة والخلط فيها عن أحمد روايتان رواية الأولى التي هي المذهب أنه لا يشترط وبيّن المؤلف تعليل هذه الرواية لأنه غير قادر على استعمال هذا الماء شرعا وهذا معنى قوله حكما يعني لا يستطيع أن يستعمل هذا الماء بحكم الشرع وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها أبو بكر وابن عقيل فهذه الرواية التي اختارها أبو بكر وابن عقيل في هذه المسألة هي المذهب وفي مسألة التحري عند كثرة عدد الطهور ليست هي المذهب الرواية الثانية أنه يسترط إما أن يريق أو يخلط ما هو تعليل هذه الرواية؟ يسلق عليه إيش لا ما هو تعليل الرواية الثانية آه يسلق عليه هذا صحيح هم عللوا بتعليل نفس هذا التعليل ولكن عكس بالجهة المقابلة قالوا يعني إذا كان عنده إناء طهور وإناء نجس واشتبهت عليه فيصدق عليه الآن أنه واجد لماء طهور يقينا لكنه لا يدري أيهما فكيف يتيمم عندهما طهور واضح فقالوا لابد أن يريق أو يخلط لابد أن يريد يريق أو يخلط هذا وجهة نظر وهي رواية عن إمام أحمد لكن المذهب على ما تقدم ثم قال معللا الشيخ رحمه الله تعالى لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان في بئر لا يمكن الوصول إليه يعني أن عدم القدرة الشرعية تشبه عدم القدرة الحسية تشبه عدم القدرة الحسية فهما الآن لما كانت اشتبهت عليه هذه المياه تماما كمن يقف على البئر ولا يتمكن من استخراج الماء من أسفل البئر لعدم تمكنه من الوصول إليه كما أشبه علل الشيخ منصور هنا نعم. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما إذا اشتبه مباح بمحرم فحكم هذه المسألة تماما كحكم المسألة السابقة بكل تعليلاتها وتفصيلاتها لأن الحكم واحد كلاهما يستركان في عدم القدرة الشرعية على الاستعمال نعم. ويلزم من علم النجسة. من علم الننجس اعلم من أراد أن يستعمللة يعني أنه إذا علم الإنسان أن هذا الم ننجس وأ كان شخص يستخدم هذا الماء. ف يجب على العالم موجبا أن يخبر بأن هذا الماء ننجس. والتيل قال أن هذا منذا بالأمر بالمعروف عن الممكار. من با بالأمرمعروف الن عن الممكار. فذ المأف الحكم الممسلة الإاخبار. بالنسبة للعالم يختلف عن الـ الـ نحن قلنا الذي يستخدم لا يلزمه أن يسأل لكن العالم بحال هذا الإنهاء يلزمه وجوباً أن يخبر يلزمه وجوباً أن يخبر لأن من جهته هو هذا أمر معروف ونهي عنه منك نعم كيف؟ الجواب تقصد هذا مبهور راجح دليلا على المذهب وإن اشتبع طهور بطاهر أم كان أجعله طهورا به أم لا توضى منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويرم بكل يقول وَإِنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِطَاهِرٍ أَمْ كَنَ جَعْلُهُ طَهُورًا بِهِ أَمْ لَا تَوَضَّأَ مِنْهُمَ وُضُوءًا وَاحِدًا الآن اشتبأت آنية طاهرة بطهورة على القول بتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام فماذا يصنع عند المؤلف؟ يقول يجب أن يتوضأ منهما وضوءًا واحدًا يجب أن يتوضأ من, من هذه الأواني وضوءًا واحدًا حتى لو وجد ما طهور آخر لماذا؟ لأنه إذا توضأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين لأنه إذا توضأ بهذه الصفة حصلت له الطهارة بيقين لهذا قالوا له أن يفعل هذا الأمر حتى مع وجود طهر آخر لأن الماء الطاهر ليس نجسا حتى نقول لا يجز أن يمسه فإذا توضأ على هذه الصفة فإن الطهر حصلت له بيقين لكن هناك تفصيل لكلمة توضأ منه موضوعا واحدا أيها منما وضوء واحدا ولوما تطولبييقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويهم بكل واحدة من الغرفة المحل هذه طريق من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يقسد المؤف ولا ييتّ ووضو أن كمللا من هذا ووضو أن كاملا من هذا. وهذا الذيجعله قول من هذا غرفة من هذا غرفة. يجب عليه وجاً أن يقد من هذا غرفة من هذا غرفة لماذا قال لأن لو تو أوضو أن كاملا منما شك في ظارته. لماذا لأن لم يزم في, في الإناءين أن رفع الحد السكون في هذا في كل منما شك لم ي. بين ما إذا تو أضو أن واحد من هذا غ من هذا غرف فقد توّ بنية جاجمة. فأخذ غرف يغصل لدي ثم يخذ غرفع أخرى من الإناءخرش. ويرسل يديه وهكذا يتم الوضوء إلى نهاية الأمر طيب ما هو الدليل على هذا الأمر الدليل ما قلت لكم أنه لو لم يسمع هذا لصار مترددا في الوضوء ولم يتوضأ بنية جازمة هذا أولا ثانيا القاعدة السابقة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبعض الناس قد يخلط بين قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وبين قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب ما لا يتم الواجب إلا به واجب ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب ما لا يتم الوجوب إلا به مسل تحصيل النصاب لإخراج الزكاة مثلا هذا ما هو واجب ليس بواجب هذا لا يتم الوجوب إلا به ومثله على قاول تحصيل المحرم للمرأة بالنسبة للحج ومثله على قاول تحصيل النفقة للحج إلى آخره لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل السعي للصلاة مثلا هذا واجب مهم فعل خ قاععدمالتم الواجب ال به بين قعددة ماالتم الوجوب ال به. تيبز قال وصل وصلنا صلاة واحدة قالب المغني والشررح بغير خلاف النعلم. الذي بغير خلاف هو أنه صل صلاات واحدة ول كل ما تقدم الذي ليس في خلاف وأ يصل صلا واحدها. ففهذا لا خلف في لا يجمه إ صلاة واحدة فقط لا أن وضوع أو صحيح. نعم. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى في هذه الصورة يجوز أن يتحرى لماذا؟ للضرورة لأنه يحتاج ي... أحدهما للشرب فحين يذل له أن يتحرى ويتوظى بالآخر لكن مع ذلك إذا تحرى في هذه الصورة وتوظى كما قال المؤلف نعم وتوظى بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين وش عنده في عنده ها نسخة عنده والطهور عنده هو نسخة هذه الثانية ما فيها ما فيها اي اي ما فيها عنده طيب وتوضع بالطهور عنده نعم وتبضى بالطاور عنده وتيمم ليحصل له اليقين هنا حكم متعليل إذا اضطر إلى التحري جاز له التحري لكن مع التحري يجب أن يتيمم وتعليل وجوب التيمم مع هذا التحري ليصلي بيقين ومن هنا عرفنا أن قاعدة الحنابلة أنه يجب أن لا تؤدي العبادة إلا بيقين هذه قاعدة الحنابلة لو تأملت الفروع السابقة كلها ستجد أنها ترجع لهذا التعليم يوجبون من الأحكام ما يجعل, ما يجعل العبادة تمت بيقيم يوجبون من الأحكام ما يجعل الطهارة تمت بيقيم لا يريدون أن يصلي الإنسان وهو شهر نعم. وإن اشتبات ثياب طاهرة بثياب نجسة يألم عددها أو اشتبات ثياب مباحة بثياب محرمة يألم عددها صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بأن فرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين إذا كان عنده ثياب طاهرة ثياب نجسة واشتبهت هذه الثياب الطاهرة بالنجسة وكان يعلم عدد الثياب التي هي نجسة فالحكم عند الحنابلة أن يصلي بعدد ثياب النجسة ثم يزيد صلاة مفهم كلامهم ولا يجوز أن يتحرع ولا يجوز أن يتحرع لماذا؟ حسنت لأنه لا يصل الصلاة بيقين إلا بذلك ونحن نقول أن عندهم قاعدة أنهم لا يجزون أن يؤدي العبادة إلا بيقين واليقين في مثل هذه الصورة أن يصلي بعدد النجس ويزيد وحده فإذا تلاحظ أنه عندهم اضطرات أنه عندهم اضطرات طيب لو قال لك قائل إذا اشتبهت الآنية الماء النجسة بآنية الماء الطهور هم يلزمونك تترك الجميع ولا يجوز أن تباشر هذه المياه لأنك قد تباشر الماء النجس فكيف يجيزون هنا أن تباشر الثوب النجس هذا الإشكال أجاب عليه الإمام أحمد فقال الماء ليس كالثوب الماء يلصق بالجسم وتنتقل به النجاسة بخلاف الثوب الثوب نجس لكن لا يتعد ذلك واضح ولا لا وإلا هذا الإشكال أورد على الإمام أحمد طيب. إذا ما هو تعليل هذه المثالة أنه أمكنه أداء فرضه بيقين أو بعبار أخرى أنه لا يمكنه أداء فرض بيقين إلا بذلك ثم قال وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين تقدم معنى التعليم طيب هذا الحكم عند الحنابلة وهو منصوص الإمام أحمد هذا الحكم منصوص الإمام أحمد وقيل, وقيل يتحرى إن كانت السياب كثيرة هذا قول في المذهب وقيل هذا القول الثالث يتحرى ولو كانت الثياب قليلة يعني يتحرى مطلقا فهمنا من قول الحنابلة أن نص الإمام أحمد على كذا وقيل كذا وقيل كذا أنه, أنه لا يوجد في المسألة إلا رواية واحدة والباقي أقوال والباقي أقوال فالإمام أحمد رحمه الله نفسه ليس عنه إلا رواية واحدة هذه أقوال لأصحابه رحمهم الله و... و يعني تقدم معنا أن إذا كان يعني إذا كانت الرواات عن لما محمد كثيرة فسبب بالإشكالية عا النصص في الظاهر أوود فتو عن الصحب مختلفة. فنا أن قول لننا أن نقول وإذا كانت المسلة الرواية واحدة ذاذا ييد على أن الإما محمد الحكم عند في هذه الممسلة واضح وليس فيشك. أليس كذلك فتعدد الليويات له فائدة وعدم تعددها له فائدة إن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة نزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثري النوع الثاني قلنا النوع الأول أن يعلم العدد النوع الثاني إذا كان اشتبعت عنده ثياب طاهرة بنجسة لكن لا يعلم عدد النجس ولا عدد الطاهر فحينئذ الحكم عند الحنابلة أن يصلي في هذه الثياب إلى أن يغلب على ظنه أنه صلى بثوب طاهر ولهذا قال عفا خطأ إلى أن يتيقن أنه صلى بثوب طاهر ثم قال ولو كثرت ولو كثرت يعني لو كان عنده مثلا مئة ثوب ورش عليها نجاسة ولا يعلم النجاسة طالت كم ثوب ولا يعرف عدد الطاهر من عدد النجس فالحكم عند الحنابلة هنا أنه ماذا يصنع يصلي يظل يصلي يصلي حتى يقول تيقنت أني صليت بثوب طاهر واليقين هذا قد يحصل بعد عشر صلوات عشرين صلوات حتى يقع في نفسه يقين واضح لماذا الحنابلة عندهم تعليف قالوا في هذه الصورة أن هذه الصورة نادرة والنادر لا حكم له ويلحق بالغالب هكذا هذا تعليل الحنابلة والشيخ هنا لم يأتي بتعليلهم مع أنه المفروض يعني أو يحسن به أن يأتي لأن الإشكال في هذه الصورة أكبر من الإشكال في الصورة الأولى التي علل لها إذن هذا الحكم ف تعيد الحناابة يشعر بأن الحناابلة أننفسهم ييرون أن في هذا الحكم شيء من الصرووبة ولكن يقولون هذا الحكم إنما هو نعد وقليد الوق فن الحقه بشغ فن الحقه بالغلبب. مع أنعم أن هذا المذهب انتها تقرير مذهب لكن أنا أقول أن يشكل على هذه القضية شيء وهو أن حصول اليقين بتعدد الصلوات إشكالية أن يختلف من آش. من شخص آخر بعض الناس إذا صلى له خمس صلوات ست صلوات قالت يقنت لأنه تعبه حصل له شيء وبعض الناس عنده زيادة احتياط يصلي يصلي يكاد يصلي بإيش بجميع الثياب لأنه إذا صلى بجميع الثياب فقد صلى بيقين الحقيقة أن قول الحنابلة هذا اللي هو يصلي حتى يحصل له يقين ليس ببعيد عن الإلزام بالصلاة بجميع الثياب لأنه معنى هذا أنه إذا, إذا كنت لن أتيقن إلا عندما يتقاصر العدد جدا فسأصلي تقريبا بجميع الثياب إلا بشيء يسير منها يعني أنا أقصد أن هذا القول أنا أولا لا أعرف أنه رواية عن المام أحمد بخلاف الأولى أنا لا أذكر أنه مرة علي أنه رواية و... ومن... و... وفيه الحقيقة نوع من المام إشكاث يعني حتى من حيث القواعد يعني فيه إشكال والحنابلة قبل قليل يعني يقولون أنه إذا احتاج للشرب فإنه يتحرى ويتيمم هنا لو قالوا نفس الشيء يتحرى للمشقة الظاهرة ويتيمم لكان كفى وصار صلى بيقين أما أن ننزمه أن يصلي بعدد الثياب ولو كثرت يعني هذا في إشكال وإن كان حنابلة قد يقولون يعني 99% من الناس كم بيكون عندهم من ثوب كم سيكون عندهم من ثوب فالغالب لن, لن تكون كثيرة ليس كذلك فهم ركزوا لذلك في التعليل هم ركزوا أن هذا أمر نادر وأنه يلحق بالغالب وتنتهي مشكلته واضح أو لا لا لكن مع ذلك أنا أقول أننا لا نرجح ولا نذكر الخير لكن أقول أن هذا فيه يعني إشكال ولا أعلم أنه رواية عن الإمام أحمد نعم. وَلَا تَصِحُّ فِي ثِيَابٍ مُشْتَبِئَةٍ مَعَوْجُودِ طَاهِرٍ يَقِينًا طيب عفوا فإن لم يعلم عدد النجس أو, النجس أو المحرم قلنا أنه يصلي في كل ثوب صلاة حتى يثق أنه يصلى إلى آخره هذا المذهب أليس كذلك؟ قلنا هذا المذهب مما يدل على أن هذه المسألة ليس فيها رواية أنهم قالوا في هذه المسألة وجهان الوجه الأول هو المذهب الوجه الثاني أنه يتحرى للمشقة وهذا اختاروا بن عقيل فقولهم فيها وجهان دليل أن هذه المسألة ليست منصوصة عن أحمد المهم أن هذا المذهب واضح يعني نعم ولا تصح أيوة. ولا تصح في ثياب المشتبئة مع وجود طاهر يقينا وهذا أمره واضح لأنه يستطيع أن يصلي صلاة صحيحة بيقين صلاة صحيحة بيقين فلزمه وكذا حكم أمكرة ضيقة نفس الحكم للأمكرة الضيقة فمثلا إذا كان في غرفة ويعلم أنه في هذه الغرفة تنجس فيها تنجس النجاسة وقعت في موضعين كم سيصلي ثلاث بعدد النجاس وإيش ويجيد فإن كانت وقعت في ثلاث مواضع فإن كانت وقعت في مواضع لا يعلمها يصلي في كل بقعة حتى يتيقن أنه صلى نفس الحكم نفس الحكم أخيرا ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرين هذه المسألة تختص بالأماكن إذا كانت البقعة المختلقة في مكان واسع فإنه يصلي حيث شاء لماذا يقول بلا تحرير لماذا؟ لأنه فيه مشقة عظيمة أن يراعي قضية أن يكرر حتى يظن أنه صلى في مكان طاهر لماذا؟ لأنه يقول في مكان واسع في مكان لا يمكن أن يصلي فيه كله فيه كله والحقيقة أنه المكان الواسع يشبه الثياب الإهشف الكثيرة يشبه الثياب الكثيرة لكن على كل حال هم فرقوا بين الثياب الكثيرة لأنها قليلة والمكان الواسع يبدو أنه ليس آمرا قليلا فقد تقع نجاسه من طفل أو من غيره في مكان واسع ويصعب عليه أن يصلي في كل مكان فقالوا يصلي حتى بدون تحري بهذا انتهى باب المياه وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم بباب المياه الآن يبي حول الله وقوته هذا الله أعلم وصلى الله وسلم وغارك النبينا محمد